Ya Husain Ya Husain Ya Husain تاني انا ويضربني اتملقا ضاف يعمل ويجداني نصرك من الباسر الدينث يا بحر يا ارض يا مهجه حدار وي يا روحي الهادي المختار قررنا ننموتي ولا نرجع عقبك عيشت ذيل وعار جئناك طوعا للهدى نصيرين ماتك زحبا سائد يا حوس لو قطع كعبة راضي وإيمان دمي الهادي دوري جسمك ونحرك يا حسيني القرآن تسوي الدنيا لما أبيه انته يا صارخ تهزي سماك في بلاتنا، مركابنا وسفان، نحن سلكنا للعلا سيدي يا Take aim sa have ali al shi'a nadina لو لوك تم شلون يلگبره وصبحنا نلگبرك ما الرزايا لا قمر هزايا سايي ايدي صابيرين ناتيكا زاحب سايي امنناو ندي ربالي شلون يبدن يا علي انا دير دم احساني ويعانيها تجير من سمو مهجت تهجير بدايه منو يهدم وينزفنا حرب كل تبجير دمنا يلوحي القاعد تخضير زواري وخدامي تصير في كل يوم خلاص هاتفين نأتيك زحفا Seyyid يتعب يلنا ويتعبنا منذورين الهالمظلوم يكبر اسمي حسين ونكبر محروم وعاشيق محروم نجلي القرآن حزن نحره لاست صدر خيول القار رواض من جب ضامي ومع ضعيف الماء الهليام أعطيت نفسا دوننا والبن نأتي كزحف Sayyidi ya Husayn, noqatahu aljunan wa rdiya den. Nakti kazan Sayyidi ya Husayn, noqatahu تمشي ويا المشاين شوف ويزورك أنت تزور متعني دمعتي هل تجري توفي لك يا حسين انظر مجنون بحبك يا الوالي والعاشق لجن معذور مولد نومي وميلادك واحد يومي العاشر من عاشور نهوا بعزم تعبيت ليالين ناتيك ذا Seyydii Ya Hussan Ya Hussan حسين الشاعر أبو علي الناصري.